وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نثني مرة أخرى وعودا على بدء فيما ذكرناه في الدرس الأول من شكري وتقديري لأجمعين مدير مكتب الدعوة مركز الدعوة بجدة الشيخ الفاضل حامد ولي نسأل الله عز وجل أن يكتب جهوده في خدمة الدعوة الإسلامية في ميزان حسناته وأن يبارك في جهد الجميع وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته إنه على كل شيء قدير وإنما يشاءه لطيف هذا الدرس هو الدرس الخامس نقدم له بتمهيد ولعل من الممكن إن شاء الله أن ننتهي اليوم من مقدمة الإمام الشاطبي رحمه الله وآخر نقطة فيها هو ما غلب على هاتين الصفعتين من الكشف عن منهجه في تأليف هذا الكتاب وما تردد في نفسه وهو يؤلف وهو ينوي تأليف هذا الكتاب ولا شك أن محتوة هذه الصفحات ينبغي أن يعنى به طلاب العلم ذلك أن من أدب طالب العلم والعالم أنه إذا أقدم على شيء من العلم أو التأليف أو الكتابة أو في أي جهدٍ من جهود الدعوة أن يكون له من النية الصالحة وأن يكون له من الإخلاص في طلب الأجل من الله عز وجل ما يكون له عوناً على ما يسعى في تحقيقه سترون أن الإمام الشاطبي هنا يلتزم بهذا الأدب ولا شك أن العلماء الربانيين وأن طلاب العلم الذين يحرصون على اتباع السنة ينبغي أن يكونوا حريصين على هذا الأدب الكبير فالشاطبي هنا تارةً يتردد النظر عنده هل يقدم على تأليف هذا الكتاب أم لا مع أنه قد جمع ما أراد كتابته واجتمع عنده من العلم في هذا الكتاب في مجلدينه اجتمع له من النصوص من نقول عن السلف ومن النصوص في الكتاب والسنة ومن المسائل الأصولية والعقائدية في هذا الكتاب اجتمع له شيء كثير ولكنه كما سترون يتردد النظر عنده هل يقدم على اخراج هذا المصنف أم لا ولا شك أن ذلك يرجع إلى أمور سيشير لها المصنف رحمه الله الأمر الثاني أنه كان كثير المشاورة لرفقته وصحبته من أهل العلم ومن طلاب العلم كما قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم فلم يقدم على هذا الأمر إلا بعد أنات وتأمل وتدبر وتفكر فلما تبين له العزم والحزم في كتابة هذا المصنف نشط في ذلك وابتدأ فيه وهذا الذي قصد إليه أو قصد إلى تأمُّله والنظر فيه لاحظوا فيه المنهج العلمي فإنها ليست المشاورة العامة التي لا تعتمد الدليل ولا تعتمد النظر فيما كان عند أهل العلم الثقات الربانيين ممن كانوا في عصره وفي تأمل ما سبقه من أهل العلم من قبل فيما ذكروه من وصايا في الطلب وفي الكتابة والتأليف فهو في هذه المسألة وهو هل يقدم على نشر ما كتب أو على نشر ما جمع وهل يقدم على التصنيف فيه إن هذه المسألة عنده تعتبر مسألة علمية يتأملها وينظر الأدلة فيها ويقومها يتبع فيها سلفاً من قبله ثم يشاور فيها من أهل العلم والفضل في وقته واستطاع بذلك أن يعزم على كتابة هذا المصنف ابدا بالقراءة بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله هذا تمام الحكاية فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع فقلما تجد عالماً مشهوراً أو فاضلا مذكوراً نشير هنا إلى كلام الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطه الحافظ مع أهل زمانه قال عنه الذهبي في السير وهذا ما كلف به أحد زملائكم قال هو الشيخ الإمام المحدث المفيد الكبير المصنف أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد بن إسحاق بن منده واسمه منده إبراهيم بن بطه واسمه منده إبراهيم ابن بطه العبدي الأصبهاني ولد سنة 381 ومات سنة 470 وذكر ما كتبه عنه الإمام الشاطوي في الاعتصام فهو إذن ليس عبد الله بن بطه وإنما هو عبد الرحمن بن بطه حافظ أهل زمانه والذي أشار إليه المصنف من إرادة هذا النص أن الداعية أو العالم إذا أقدم على أمر فلابد أن يكون له من الصبر والثبات بحيث أنه يصبر حتى يصل إلى بلوغ ما يبتغيه من نشر الحق والهدى فهو ذكر كلام عبد الرحمن بن بطة ليعز نفسه ويصبر فهو لما أراد أن يقدم على ما أقدم عليه وأن يؤلف هذا المصنف علم أن كثيرا من المخالفين سينصبون له العداء فلذلك ذكر كلام عبد الرحمن بن بطة ليكون له في ذلك أسوةً وقدوة قال فقل ما تجد عالماً مشهوراً أو فاضناً مذكوراً إلا وقد نبز بهذه الأمور أو بعضها يعني أنه يتهم بالباطل وهذا مستقرأ في تاريخ هذه الدعوة الإسلامية فحتى الأئمة الأربعة إذا درستم سيرهم ويطول الحديث في هذا تجد كل واحد منهم لقي مما يكره أمورا كثيرة ولكنهم صبروا واحتسبوا وإذا تتبعت التاريخ بعد ذلك تجد شيخ السلام من كيمية وقصصه معروفة في الدعوة والصبر على البلاء وإذا جئتم إلى التاريخ المعاصر تذكرون ما حصل للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب من مخالفيه وما احتاج إليه من الصبر والثبات حتى بلغ دعوة الله عز وجل وذلك مستقرأ في جميع العصور الإسلامية اقرأ بارك الله فيك فقل تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضها لأن الهوى قد يداخل المخالف بل, بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب هو يشير إلى أن المخالف سيحمله على مخالفته سببان. وقد أشار إليها قبل ذلك من يستطيع أن يشير إلى الموضع السابق هم فضل الجهل ولا أحسنت في صفحة هم سبق هذا في كلام المصنف وإنما أراد أن يذكره هنا على سبيل التأكيد من يذكر أين سبق هذا مم. أي نعم هذا هو في الصفحة التي قبله في الصفحة 28. قال لما ذكر ما به من المخالفين قال وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا فأشار إلى السبب الأول وهو الكذب والافتراء وأشار إلى السبب الثاني وهو الجهل الوهم ينشأ من أي شيء من الجهل والكذب ينشأ من أي شيء من الافتراء فكأنه يقول إن المخالف أن صاحب الحق محتاجٌ ليصبر على هذين الأمرَين، فإنه إما أن يُكذب عليه ويفترأ، وإما أن يُخالِفُه المخالف بسبب جهلِه أي نعم وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقًا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضَنا ويجدون على ذلك أعوانًا من الفاسقين حتى والله لقد رموني بالعظائم وأيم الله لا أدعو أن أقوم فيهم بحقه ف... فقوله هنا لم يدع المؤمن صديقًا أي أن الكثرة قد تقع في مخالفته لكن يبقى له من ينصره من أهل الحق والحديث رواه والرواية عن سعيد عن سيد العباد بعد الصحابة ويس رواها ابن سعد في الطبقات وابن الجوزي وأبو نعيم وهو أويس بن عامل القرني سيد التابعين وكان زاهدا عابدا ومعروفة قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه به لما وقال لهم يقدم عليكم رجل وبشرهم به وأمرهم أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم وهذا إنما يعلم بالنص وهذا إنما يعلم بالنص كما هو في هذا الموضع يقرأ بارك الله فيك فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ لأن المؤالف فيه على وصفه الأول قليل فصار المخالف هو الكثير لاحظوا أي... الآن أن النصر في السنة إنما تقع على المُآلفة على وصفه على وصف ماذا؟ على وصف السنة والاتباع على وصف الإسلام الحق على وصف الإسلام على ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه الصحابة والتابعون وأئمة السلف ولذلك قال لأن المؤالفة فيه أي على الإسلام بهذا المعنى أي على وصفه الأول قليل وليست العبرة بالكثرة قد يؤالفك على أمور لكن يخالفك في أمور مهمة قد يؤالفك على المعنى العام للإسلام لكن يخالفك في أمور اعتقادية يخالفك في أمور أساسية في الدين يخالفك في وقو... بسبب وقوعه في كثير من البدع أو المذاهب المخالفة للسنة فكونه يوالفك على المعنى العام للإسلام هذا لا يكفي بدلالة أن أكثر الناس إذا اجتمعوا على المعنى العام للإسلام لم يكن ذلك سببا في قيام الحق ولا في نصرته لأنهم قد يجتمعون على النطق بالشهادتين أو قد يجتمعون على إقامة الصلاة مثلا أو قد يجتمعون على بعض الأمور لكن المطلوب الاجتماع على الوصف الأول ومن هنا تميز أهل السنة وإلا فكثير من الفرق كما سيأتي كلام المصنف اجتمعت على على معنى الإسلام العام لكنها لم تجتمع على وصفه الأول وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والمؤلف في عبارته هنا يشير إلى هذا المعنى لأن المؤالث فيه على وصفه أي على وصف السنة قليل فصار المخالف هو الكثير وين انتسب إلى الإسلام؟ نعم. فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع وأعناقها فأشكل مرماها على الجمهور فظهر مصداق الحديث الصحيح ماذا يقصد فظهر مصداق الحديث الصحيح؟ الغربة لأنه إذا استشكل معناها على الجمهور لم يكن لهم كبير عون ونصره لصاحب السنه فصار الاكثر كما ذكر هنا فصار المخالف هو الكثير ومن هنا تقع الغربه نعم ولما وقع علي من الإنكار ما وقع مع ما هدى الله إليه وله الحمد لم ازل اتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها وبيّن أنها ضلالة وخروج عن الجادة وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها ستلاحظون هنا أنه أشار في أكثر من موضع يقول أحذر من البدع التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مرة أخرى ومما أشار العلماء إلى أنه من البدع لماذا, لماذا لا يكتفي بالأول لماذا المصنف لا يكتفي بقوله التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها أي نعم قريب من هذا لكن الأمر يحتاج إلى إضاحة قال وأشار العلماء إلى تميزها والتعريف بجملة منها لماذا يذكروا هذا وهذا؟ ماذا؟ هم؟ إذا أنت أكبر فيها أشتاء هذا هم؟ أما على هذه البدع في عصره أو قبل عصره؟ هو أشار إلى هذا قبل هذا الموضع من يذكر منكم؟ ارجع إلى صفحة خمسة وعشرين قال ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو أصحابه وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلف فكأنه مع كثرة المخالفين لأنهم قد يقولون له هذا الذي تفهمه من النصوص وتفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه هو فهمك فكيف يقوم بفهمك كيف تقوم بفهمك الحجة علينا فأراد أن يقوي نفسه ويقوي منهجه فيقول لهم إنما أحذركم منه حذركم منه النبي عليه الصلاة والسلام وأيضاً ما أحذركم منه حذركم منه علماء السلف الصالح رضوان الله عليه وسلم والمؤلف يشير تارثاً إلى هذا وتارثاً إلى هذا وتارثاً يجمع بينهما يريد أن يقوي ما منهجه الذي يدعو إليه طيب أي نعم. لعلي أجتنبها فيما استطعت وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات لعل أجل بالعمل سناها وأعد يوم القيامة في من أحياها إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها حسب ما جاء عن السلف في ذلك وهذا مشاهد فأي فرقة من الفرق؟ أو طائفة من الطوائف بقدر ما تميت من البدع يموت عندها من السنة لأنه إذا ذهب الحق في بعض المسائل حل محله الباطل وإذا ذهبت الطاعة حل محلها المعصية وإذا ذهبت السنة حل محلها البدع وإذا ذهب التوحيد حل محله الشرك وهكذا فالمعنى الذي يشير إليه قال أي نعم يقرأ حسب ما جاء عن السلف في ذلك ثم سيذكر النصوص الآن يقرأ فعن ابن عباس فعن ابن عباس قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن هذا الحديث الأثر عن ابن عباس رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وابن بطف الإبانة الكبرى وقال الهيثمي رجاله موثوقون وعزاه للطبراني في الكبير أي نعم وفي بعض الاخبار لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها أي نعم. وعن لقمان هذا أيضا أخرج ابن وضاح في البدعة ماشي. وعن لقمان ابن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة الصواب هو عن لقمان عن أبي إدريس الخولني وهو عائد بن عبد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وسمع من كبار الصحابة كان عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه والمعنى واضح ولذلك كما سلف كان السلف يشددون كما نقل عن أنس وغيره كانوا يشددون ويحذرون من البدع التي نشأت في الناس بعد القرون المفضلة لأنه لا بديل لنشأت تلك البدع والعياذ بالله إلا ذهاب كثير, كثير من السنب عند كثير من الخلق وعند كثير من الطوائف وفي بعض الأمكنة وعن حسان بن وعن حسان بن عطية قال ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم حسب ما ياتي بيانه إن شاء الله تعالى وهو أيضا على ابن والضاح في البدع ذكر ذلك والدارمي في سننه أي نعم وجاء من الترغيب في إحياء السنن ما جاء فقد خرج ابن وهب حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيى سنةً من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ومن ابتدع بدعةً ضلالةً لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه إثم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا وخرجه الترمذي باختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق في المعنى وقال فيه حديث حسن المعنى المتضمن في الحديث صحيح وستأتي أحاديث يذكر المصنف تؤكد هذا المعنى لكن الكلام في سنده في طريق الترمذي المذكور فيه كثير من عبد الله وهو لا يصح حديث قال عنه الشافعي وأبو داود ركن من أركان الكذب وقال المنذري متروك وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة هذا من حيث ما ذكر أهل العلم في سنده والترمذي يتساهل كما ذكر بعض أهل العلم في التصحيح والتحسين لكن المقصود أن المعنى المذكور في الحديث صحيح وأنتم تعلمون أن من طلائق المحدثين في الكلام عن السند والمتن أنهم قد يضعفون هذا السند أو ذاك لكن لا يقتضي ذلك تضعيف المعنى الوارد في الحديث بشرط أن يكون هذا المعنى قد ورد بحديث صحيح فكأن هناك طريقين فكأن هناك أكثر من طريق لنقل هذا المعنى وإذا كان هناك طريق صحيح لنقل هذا المعنى فقد صح هذا المعنى من خلال هذا الطريق الصحيح كون هذا المعنى الصحيح يأتي من طريق آخر غير صحيح يجعل المحدثين يناقشون ذلك الطريق الضعيف ويكشفون عن سبب الضعف فيه لكن يبقى المعنى الصحيح تحمله وتدل عليه طرق في الأسانيد صحيحة معتبرة أي نعم وفي الترمذي عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة حديث حسن الحديث رواهه التنمذي وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وذكر الشيخ الألباني أن إسناده لا يخلو من مجاهيل نعم اقرأ بارك الله فيك فرجوت بالنظر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة وعلى طول العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن أصولٌ قررت أحكامها الشريعة وفروع طالت أفنانها لكنها تنتظمها تلك الأصول وقلما تجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر فمالت إلى بثها النفس ورأت أنه من الأكيد الطلب لاحظوا الآن أن منهج التأليف عند كثير أو عند المحققين من العلماء كانوا يتأملون ما كتب أولا في الموضوع يشير إلى ذلك قوله وقل ما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر يعني اطلع على ما كتب فلم يجد ما كتب يشاكل ما كتبه هنا من حيث الترتيب وإلا فإن المعاني مشتركة معاني العلم مشتركة بين العلماء فكتاب البدع ابن وضاح جمع فيه النصوص وهناك أيضا من جمع من البدع أمورا جزئية أو كلية ذكرها على مجرد الإشارة ويشير هو إلى أنه درس كيف تتحقق الغربة من حيث يقوع هذه البدع ثم ربط بين بعضها البعض وأشار إلى المناهج المخالبة في ذلك لمنهج السلف واجتهد بحسب قدرته في هذا الباب وهذا الاجتهاد منه محمود فعلى هذه الطريقة التي كتب هذا الكتاب فعلا من حيث تتبع ما كتب عن البدع يبقى هذا الكتاب متميزا في هذا الباب من حيث أنه كتاب مجموع درس فيه مسائل كثيرة متعلقة بموضوع البدع والفرق فهذا منهجٌ في التأليف قويٌّ عند المحقِّقين لا يلتفت إلى التأليف إلا بعد أن ينظر فيما كُتب لما فيه من رفع الالتباس الناشي بين السنن والبدع لأنه لما كثُرت البدع وعمَّ ضررُها واستطار شررُها ودام الإكباب على العمل بها والسكوت من المتاخرين على الإنكار لها وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها صارت كأنها سنن مقررات وشرائع من صاحب الشرع محررات فاختلط المشروع بغيره فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم فالتبس بعضها ببعض فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم يعني الآن ظهر له بعد التتبع أنه يجب عليه أن يكتب هذا الكتاب وأن الأمر في حقه ليس بمستحب فقط بل يجب عليه أن يشرع في إقامة الحجة وكتابة هذا الكتاب ولاحظوا هنا أن الذي حمله على ذلك اولا رغبته في الانتظام في سلك من أحيا سنة وآمة بعد بدعة الأمر الثاني رغبته في رفع الالتباس عن الناس في هذا الأمر الذي كثرت فيه البدع وعم ضررها واستطار شررها لكن ما الذي يحدد هذا قد يختلف الناس فيقول أنت يا شيخ الشاطبي في عصرك ليس الأمر كذلك من أين لك أن البدع عم ضررها واستطار شررها ودام الإكباب على العمل بها أليس هناك من العلماء المتاخرين في عصره من سكت عن ذلك فلماذا لا يسكت كما سكتوا ولا شك أن هؤلاء العلماء المتأخرين الذين في عصره كانوا لا يرون أن هذه من البدع فمن الذي يحدد أن العصر في حاجة إلى هذا البيان ولذلك من الأسئلة التي وردت سؤال ما الذي تقصده بالمتأخرين الذي يقصد الشاطبي المتأخرين أو الذي يقصد أهل العلم إذا أطلقوا هذا اللفظ يقصدون المتأخرين من العلماء في القرون المتأخرة ويريدون بذلك الإشارة إلى منهج في النظر فيما يكتبه المتأخرون فيجعلونه على قسمين منهم من تابع السنة واتبع السلف الصالح في بيان الاعتقاد الحق ومحاربة البدع وبيان معنى التوحيد وبيان أصول الإسلام أصول الإسلام والحضر من البدع المحدثات فهؤلاء من المتأخرين هم الذين على منهج السلف الصالح وعلمهم علم وثيق متين لأنهم اتبعوا فيه الدليل واتبعوا فيه الوصف الأول الذي أشار إليه الإمام الشاطبي وهؤلاء كثير في الأمة والحمد لله الصنف الثاني رضوا بأن يفهموا الإسلام فهما يتناسب مع واقع الأكثر في العصور المتأخرة فإذا كانت انتشرت البدع وقد أشرت إلى هذا في الدروس الماضية لكن لا بأس من التذكير به فإذا انتشرت البدع مثلا عند القبور جاء كثير من المتأخرين فلم يروا ذلك بدعه ودافعوا عنه فعلم هؤلاء المتأخرين ليس بعلم صحيح وإن قرأوا الكتب وإن صنفوا فيها وإن انتصبوا للناس أيضا لأن كثيرا من هؤلاء هم الذين يدافعون على البدع ويدافعون عن الأهواء فهؤلاء المتأخرون هنا في عصر الإمام الشاطبي لا يرون أن الأمر محتاج إلى ذلك لكن ما الذي يحدد أن الأمر محتاج إلى البيان العام ومحتاج إلى محاربة هذه البدع أو أن الأمر لا يحتاج ما الذي يحدد نعم أحسنت الذي يحدد أهل السنة والذي يحدد أتباع السنة والقائمون في الحق والعلماء الربانيون أصحاب العزائم الذين يتحملون مهمتهم في ذلك فيعلمون فيعلمون ويؤمنون ويعملون ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة ويصبرون على الأذى في ذلك أما إذا نضر في منهج التجديد إلى ما عليه أكثر المتأخرين فإذا لا يقوموا لمنهج التجديد قائمة لأن أكثرهم والغربة كما أشار الإمام الشاطبي الغربة في أهل الإسلام بين أهل السنة والبدعة كذلك الغربة بين علماء السنة وغيرهم فإن علماء السنة غرباء وقليل وتتفاوت أحوالهم بين زمن وزمن كثرة وقلة فالذي ينظر في تصحيح الواقع هم هؤلاء لأنهم معهم الحجة ومعهم البيان ومعهم الدليل وهم قائمون على الوصف الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو استسلم الشاطبي لما يقوله أكثر المتأخرين من عدم إنكار ذلك لما صنع شيئا إينا. وقل ما صنف فيها على الخصوص تصنيف وما صنف فيها فغير كاف في هذه المواقف لاحظ يقول فغير كاف ما جاء المصنفات الآخرين وقال هذا لا يصلح وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وأنا سأكتب كتابا لم, لم تنظر في مثله عين أو سأكتب كتاباً لم يكن من قبله مثله أو نحو ذلك مما يعظم به كتابه وإنما أشار إلى أن التصانيف التي سبقت ليست على ترتيبه من حيث الترتيب وإلا فإن العلم مشترك وأيضاً ليست كافية وكأنه يشير أنها وإن لم تكن كافية لكن فيها خير كثير وما كتب عن نهي عن البدع لا شك أن تلك الكتب فيها فوائد عظيمة وهي التي ينقل منها الإمام الشاطبي بل هي أصل كتابه ولكنه يقول أنها ليست بكافية يعني أن هناك مسائل أخر تحتاج إلى تحرير وإلى بيان نعم. مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد عديم المعين فالموالي له يخلد به إلى الأرض ويلقي له باليد إلى العجز عن بث الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب والمعادي يرميه بالأردبيس ويروم أخذه بالعذاب البائيس الدردبيس صحح عبادة الأردبيس الدردبيس ولاحظ أن جرس الكلمة هذه أظنه لا يحتاج إلى شرح يعني كأنه يشير إلى أنه يرمى بأمر عظيم والدردبيس الداهية دردبيس الداهية يعني يرمى بالدواهي ويروم أخذه أقرأ لأنه يرد عوائده الراسخة في القلوب المتداولة في الأعمال دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها لعلَّ الأقرب لأنه يرى يعني هذا المخالف يرى عوائده التي نشأ عليها المتداولة في الأعمال دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها لا حجَّة له إلا عمل الآباء والأجداد نعم لا حّ له إلا عمل الأباي والأداد مع بعض الأشياخ العالمين مع بعض الأشيخ العامين العالين كان من أهل النظر في هذه الأمور أم لا ولم يلتفت إلى أنهم عند موافقتهم وفقهم للآباي والأشياخ مخالفون للسلف الصالح ف لمثل هذا الأمر. ينحو نحو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يعني العمل يعني يقصد الطريق نحى نحوه أي قصده يعني كأنه يسلك في طريق المجددين وأشار إلى واحد منهم وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هنا. حيث قال ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الاعجمي وهاجر عليه الاعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره الله المستعان يعني يشير الى ان فهم الاسلام عند كثيرين اصبح فهما غير صحيح فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الاعجمي يعني اذا دخل الاعجمي دخل على هذا المعنى وتعلم الإسلام على هذا المعنى غير الصحيح وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه ديناً لا يرون الحق غيره ولا شك أن الشاطبي لما أشار إلى ذلك أراد أن يثبت نفسه ويقويها ولاحظوا هنا أنه أشار إلى أصناف من الناس فصنف نواليه وهذا في قوله فالموالي فالموالي له يخلد الى الارض ثم الصنف الثاني المعادي الصنف المعادي الذي يخلد فالموالي له يخلد به الى الارض لا خطا, لا خطأ. فالموالي له يخلد به الى الارض صحح النسخه اللي عندك. لا يستقيم المعنى إلا بهذا فالموالي له يخلد به إلى الأرض يعني يشتكي الآن هو يقول أنه فقد المساعد والمعين ولعلك تقول له لماذا ألم تجد أناساً يوافقونك على ما تقول فكأنه يقول لكم نعم وجدت لكن كثيرا منهم أو أكثرهم الذين وإن والوني على ذلك لكن خلدوا إلى الأرض رغبةً أم لا يخالفونه لكن ماذا يقصد بخلده إلى الأرض هم؟ لم ينصروه على ذلك ورغبوا في متاع الحياة الدنيا وضعفوه وإن كانوا يوافقونه يعني يقول له ما شاء الله كلامك صحيح ومنهجك صحيح لكن قواك الله ها؟ هذا الذي تقوله صحيح لكنهم يخلدون إلى الأرض ولا يساعدونه في ذلك هذا الصنف الأول الصنف الثاني المعادي له المخالف والمعادي والمعادي لا يتق الله فيه يرميه بالدردبيس وهو الداهية. ويروم أخذه أي يريد أخذه بالعذاب البئيس وبيَّن السبب في ذلك بقي الآن ما وجه استشهاده بكلام عمر بن عبد العزيز في هذا الموطن ولماذا أشار هنا إلى عمل الآباء والأجداد والأشياخ العالمين وماذا يقصد بذلك من يستطيع أذكر الجواب تفضل سيدنا صلى عليه وسلم يقوم عليه الكبير فني عليه الكبير ونشا عليه الصغير يعني لما وجد ونشا الشاطبي في ذلك العصر وجد ان تلك العوائد المخالفه للسنه راسخه في اهل العصر متى رسخت هذه لما فني عليها الكبير ونشا عليها الصغير وفصح عليها الاعجمي وهاجر عليها العربي هذا قصده بالآباء والأجداد طيب قصده بالأشياخ العالمين أحسنت قصد به ما شكاه من المتأخرين في زمانه الذين خالفوه وأنكروا عليه تصحيح الواقع الذي هو فيه أين وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله ولا يسع أحد ممن له منه إلا الأخذ, يعني قوة، قوة، أي نعم. إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله بعد تحصيله على كماله يعني بعد أن يقوى على التحصيل في ذلك ويكون ممن تقوم به الحجة في ذلك أي أنه يعتمد الدليل ويبني عليه ويذكر النص من الكتاب والسنة ويبني على فهم السلف فإنه حينئذ لا بد أن يأخذ بالحزم والعزم في ذلك ولو آخ ولو أخذ بالترخص لجلس مع أهل عصره مع كثير من المتاخرين يعتذر عن عصره وعما هو فيه هنا. وإن كره المخالف فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا يرفع مناره ولا تكشف وتجلى أنواره هذا كله الآن الاستدلال والتقعيد كله لأي شيء من يجاوب حتى يعزم على كتابة هذا الكتاب وهو ينظر الآن العوارض فيجيب على أن عوارض لا يستحق للالتفاة إليها لأن الدليل لا يدل على مراعاتها بل يدل على مخالفتها ولذلك من العوارض التي اعترضت له هنا ممكن أن يقوله الناس إذا كره أكثر الناس وخالفوه فلماذا تخالفهم فأراد أن يذكر الدليل على أن هذا اعتبار به فماذا قال قال وإن كره المخالف فكرهيته لا حجة فيها على الحق أن لا يرفع مناره فالتجديد والمجددون والعلماء الربانيون إذا أرادوا تصعيح واقعهم فلا ينتظروا أن يوافق الناس أكثر الناس على ذلك ولا ينتظر أيضا أن يوافق المخالفون على ذلك فإذا كرهوا فكراهيتهم لا حجة فيها بل كراهيتهم أمر طبيعي طبيعي لا بمعنى أنه نجيزه لهم لكن بمعنى أنهم ما داموا لا يرون هذا المنهج التصحيحي فإنهم لابد أن يكرهونه وإذا كرهوا خلفوه فهذه الكراهية وهذا الخلاف لا عبرة به ولذلك ذكره هنا يذكر عارضا من العوارض لكن لا يرتفتوا إليه فيقول وإن كره المخالف ماذا كره؟ كره أن يرفع الحق مناره أو كما قال هنا لا حجة فيها على الحق أن لا يرفع مناره ولا تكشف وتجلى أنواره إذا كره أن يرفع الحق ويعلو مناره وتكشف وتجلى أنواره فما العبرة في كراهيته؟ لا عبرة بكراهيته في ذلك بل تعتبر كراهيته عارضاً من العوارض التي يجب على صاحب الحق أن يصبر عليها يجب على العالم وهو يأخذ بالعزيمة أن يصبر على ذلك ويمضي في طريقه اقرأ قال فقد خرج أبو الطاهر فقد خرج أبو الطاهر السلفي بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة علّم الناس القرآن وتعلم فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك بعض المعاني التي تشتمل عليها هذا الاثر هذا الحديث معاني صحيحة كقوله هنا وعلم الناس سنة وإنكرهوا ذلك هذا وردت به النصوص وهو ما يشير الشاطبي فيه إلى الاستدلال لكن هذا الأثر المذكور وقوله زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق هذا الحديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ذكر ابن الجوزي في الموضوعات وفي رواتي محمد ابن مجيب سماه بعضهم تدليساً همام القرشي قال ابن معين كذاب عدو الله وقال أبو حاتم الرازي ذاهب الحديث فهذا الحديث من الحديث الموضوعة وأبو الطاهر السلفي المذكور هنا هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الحافظ الكبير توفي خمسمائة فهذا الحديث من الحديث الموضوعة نعم اقرأ قال أبو عبد الله القطان وقد جمع الله له ذلك كله من اقراء كتاب الله والتحديث بالسنة أحب الناس أم وترك الحدث حتى إنه كان لا يتأول شيئا مما روي تتميما للسلامة من الخطأ وهذا الكلام صحيح وما ذكر في الحديث السابق من هذا المعنى فهو صحيح لكنه ثابت بطرق أخرى كما هو معروف في ترجمة أبو أبي هريرة رضي الله عنه لكن الوضاعين إذا أرادوا أن يضعوا حديثا أدخلوا مع المعنى الصحيح معنا فاسدا أدخلوا مع المعنى الصحيح معنا فاسدا ليكون المعنى الصحيح مروجا للمعنى الفاسد أي على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ حكى عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس أن بلدنا كثير البدع إن بلدنا كثير البدع وأنه ألف لهم كلاما في الرد عليهم فكتب إليه مالك يقول له إن ظننت ذلك بنفسك خِفتُ أن تَزَلَّ فتهلك لا يرُدُّ عليهم إلا من كان ضابطًا عارفًا بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرِّجوا عليه فهذا لا بأس به وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيُخطِئ فيمضُوا على خطئه أو يضفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديًا على ذلك هذا ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك عند ترجمته لابن فروخ وهو أبو محمد بن عبد الله الفارسي فقيه, فقيه وقته وولد عام مية عشر ولقي أبا حنيفة والثوري وتوفي عام مية الشاطبي هنا لما ذكر ما سبق أراد أن يشير أن الأدلة التي ذكرها فيما سبق توجب عليه أن يعزم على كتابة هذا الكتاب أراد أن ينقل قولا لمالك ابن أنس أنه نهى ابن فروق لما كتب له قال إن بلدنا كثير البدع وذكر أنه ألف كلاما للرد عليهم فنهاه مالك عن ذلك لماذا نهاه مالك عن ذلك أحسنت يعني خشي أن يكتب كتاب كتابا ضعيفا أو أن يرد بقول ضعيف لا يكون قويا على أهل البدع في كشف الشبهة وإقامة الحجة ولا شك أن من كتب ردا ضعيفا أو اعتمد على كتاب ضعيف في ذلك فإن رده سيكون ضعيفا وسيلزم أهل البدع بدعهم ويردون عليه ويقولون ما قاله لنا ليس بالصحيح فهنا لا, لا يجوز له أن يكتب بل يترك الكتابة لمن هو ويترك الرد لمن هو أقوى منه ولمن هو أعلم هو أعلم فالإمام الشاطبي يقول إذا نظرت فيما يجب علي من إقامة السنة والرد على البدع وحاجة العصر إلى ذلك رايت أن هذا الأمر واجبا علي لازما وإذا سمعت كلام مالك خفت أي خفت أن لا يكون كتابي وردي قويا فحينئذ أكون بذلك قد قدمت شيئا ضعيفا لأهل البدع يستطيعون أن يردوه ويستمسكوا ببدعهم فعلى هذا إذا نظر في الأول قوي وأخذ بالعزيمة على الكتابة وإذا نظر في مثل قول مالك وخوفه على نفسه أن يكون جوابه قوية فإنه يتردد في ذلك ولذلك قال اقرأ وهذا الكلام وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام وشياع هذا النكر وفشو العمل به وتظاهر أصحابه يقضي لمن له بهذا المقام منه بالإقدام دون الإحجام لأن البدع قد عمت وجرت أفراسها في غير مغير من, من غير من غير مغير ملأ عنتها هذا مثل عند العرب تشير إليه إلى أن إذا بلغ الأمر مداه قالوا جرت افراسها من غير مغير ملء عننتها يعني كانها ذهبت أو ذهب اهل البدع في قولهم كل مذهب هني نرى لان البدع قد عمت وجرت افراسها في غير مغير من, من, من غير مغير ملء عننتها وحكى ابن وضاح عن غير واحد أن اسد بن موسى كتب الى اسد بن الفرات ابن وضاح هذا ذكره في موضع هو الإمام الحافظ محدث الأندلس أبو عبد الله مولى عبد الرحمن الداخل وتعرفون عبد الرحمن الداخل الذي انطلق إلى الأندلس وبنى بأدولة الإسلام ولد عام مئة كان ورعا زاهدا عالما بالحديث وطرقه وعلله صبورا على نشر العلم من كتبه البدع المنهي عنها والقطعان كما ستأتي إشارة المصنف إليه وله أيضا كتاب العباد والعوابد توفي عام 287 إعلم يا أخي. هذا هنا ينقل رسالة أسد بن موسى وهو أسد بن موسى ابن إبراهيم الأموي يقال له أسد السنة ولد عام 132 وكان حريصاً على السنة شديداً على آيل البدع توفي يمئةين ولاحظوا أن منهج الشاطبي الآن يحوم حول أمثال هؤلاء لكي يتقوى بهم ومن أراد نصر السنة فلا بد أن يكون بين أهلها وأما المكتوب له قال هنا أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات أسد بن الفرات هذا هو مقدم المجاهدين وهو القاضي العلامة الأمير أبو عبد الله الحراني ولد بحران عام مئة واربع وروى الموطأ عن الإمام مالك توفي عام مئتين وثلاثة عشر فسيذكر هذه الرسالة التي كما سترون يؤكد فيها أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي عندما كتب إلى أسد بن الفرات ينصره ويؤكد ما قام به في نصرة السنة أقرأ بارك الله دي. اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر اهل السنه وقواك عليهم باظهار عيبهم والطعن عليهم واذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين فابشر يا اخي بثواب الله واعتد به من افضل حسناتك من الصلاه والصيام والحج والهاد واعتد. واعتد به وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه وقال أيما داعٍ دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة هذا الحديث رواء ابن ماجة في مقدمة السنن عن أنس بأطول من هذا ويشهد للأحاديث هذا المعنى ما رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا والحديث واضح الدلاله للتنبيه على أمر لما كان الناس يفقهون هذه الأحاديث حق فقهها لا شك أن, كان أن ذلك كان حماية لواقع المجتمع الإسلامي تأمل لو أن الناس فقهوا هذا الحديث فصار كل منهم يدل على أجرٍ على يدل على سنة يدل على علم بلغوا عني ولو آية ثم تعدى هذا الخير لغيره فلا شك أن هذا أعظم من عمله لأن عمله في خاصة نفسه هو له لا يتعدى إلى غيره فلا يتعدى له الأجر وتعليمه لغيره يتعدى, فيه أجر يتعدى له الأجر فيه ويتعدى فيه الخير لسائر الناس ولو أن كل واحد فقه معنا هذا الحديث فإنه سيقوم بما أوجب الله عليه من الأمر المعروف أنه على المنكر وبلغوا عني ولو آية ولا شك أن في ذلك أجراً عظيماً كما قال هنا أسد بن موسى فابشر يا أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهات لأن الأعمال الأولى كالصلاة والصيام والحج والحج هي أعمال خاصة به والجهاد وإن كان أثره يتعدى لكن العلم أفضل لأن العلم به صلاح في العباد والبلاد قالوا أين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحياء الكتاب والسنة ونشرها وتعليمها للناس لا شك أن هذا فيه أجرا عظيما دل عليه الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي المقابل لو حضر كل إنسان لو حذر كل إنسان من أن يدعو إلى ضلالة أن يعمل بها وأن يدعو إليها لانقطعت سبلها ولم انتشرت في واقع الناس ولا شك أن من عمل بضلاله أو ببدعة أو بمخالفة ثم تعدى ضررها إلى غيره فلا شك أنه وقع في أمر خطيط وظلم نفسه وأي شيء أشد من أن يكون إثم من عمل بذلك على ظهره إلى يوم القيامة والعياذ بالله ولذلك هذه الأحاديث التي ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا المنهج الذي بلا ريب أن فيه محافظة عظيمة على واقع المسلمين لو أنهم عملوا بذلك وأحسنوا العمل به طيب اقرأ بارك الله فيك فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق, يذب عنه. أي يذب عن الإسلام وينطق بعلاماتها هذا رواه ابن وضاح في البدع أيضا والنهي عنها وأبو نعيم في الحلية وهو مشاهد إذ إن التجديد والحمد لله في جميع العصور لا ينقطع ولذلك جعل الله عز وجل في كل عصر من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أي نعم فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من كذا وكذا الحديث رواه أحمد في المسند وأصله في الصحيحين في قصة فتح خيبر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من ان يكون لك حمر النعم خير لك من ان يكون لك حمر النعم اي نعم اقرا بارك الله فيك واعظم القول فيه فاغتنم ذلك وادع الى السنه حتى يكون لك في ذلك الفته وجماعه يقومون مقامك ان حدث بك حدث فيكونون ائمه بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر لاحظوا بارك الله فيكم لو أن كل صاحب علم وطالب علم كان له صحبه. وكل عالم كان له أصحاب فما أكثر العلماء وأن تكون صحبتهم وألفتهم على مثل هذه المعاني العظيمة فلاحظوا قوله فادعوا فاغتنم ذلك وادعوا إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة أي قوم تألفهم وجماعة يقومون ما قامك حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك وهذا الذي جرى عليه شأن السلف الصالح فإن العلماء ما زال لهم طلاب علم وأصحاب حتى عرف أن هؤلاء أصحاب الشافعي وأن هؤلاء أصحاب أحمد وأن هؤلاء أصحاب مالك وهم كلهم من أهل السنة والحمد لله وكذلك في بقية علماء السلف فبهذا قاوي أهل السنة على نشر الحق وعلى إقامة الكتاب والسنة فإن بها صلاة العباد والبلاد فاعمل على بصيرة ونية حسنة فيرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر اعمل على بصيرة أي على علم وعلى نية حسنة أي خالصة لا تقصد بذلك وجه الناس ولا تقصد بذلك الرياء ولا تقصد بذلك السمعة ولا تقصد بذلك التكثر من الخلق وأن يقال لك كذا وكذا وكذا وإنما تعمل ابتغاء وجه الله عز وجل وتعلم وتعمل على بصيرة من الكتاب والسنة نعم. فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم فأحيي كتاب الله وسنة نبيه فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه نعم. وهذا لا شك مما شجع الإمام الشاطبي على ان يكتب كتابه هذا وهذا هذه الرساله بين هذين العالمين الجليلين نقلها ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها انتهى ما قصدت اراده من كلام أسد رحمه الله وهو مما يقوي جانب الاقدام مع ما روى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه خطب الناس فكان من جملة كلامه في خطبته أنَّه قال والله إني لولا أن أنعِش سنَّةً قد أُمِيتَت أو أن أُمِيتَ بدعةً قد أُحيَّت لكرِهتُ أن أعيشَ فيكم فواقًا ولا شك هذا رواه ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحُلية ولا شك أن هذه المنزلة منزلةٌ عظيمة لأن هؤلاء العلماء الربانيين يعلمون أن ما عند الله خير لهم فيه في الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خير ماذا اختار اختار ما عند الله فالدعاة والعلماء إذا وفقهم الله للبصيرة والحق فإن ما عند الله خير لهم وما يقومون به في الأرض إنما هي تبعة وعمد ومؤونة ومسؤولية وإلا فإن ما عند الله خير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خير اختار ما عند الله وهذا هو شأن الصحابة كانوا يعملون ويجاهدون ويصبرون على الأذى ويتحملون أشياء كثيرة لكن كانت قلوبهم عند ربهم ينتظرون متى يستريحون ويذهبون إلى الله عز وجل ولا يعني هذا أنه لن تتحقق مقاصدهم في الأرض من إقامة الحق ونصرة الشريعة وإقامة الجاذ في سبيل الله كلا بل تحققت مقاصدهم لكن فرق بين أن يتعلق قلبك بهذه المقاصد وبين أن يتعلق قلبك بما عند الله عز وجل فإنه إذا تعلق قلبك بهذه المقاصد قد تضعف أو قد لا يتحقق بعضها فيصيبك في ذلك الضعف والخور وقد تغفل فتصبح هذه المقاصد هي نصب عينيك مع أنها هي مقاصد شرعية ولا شك أنها من الواجبات وهي من الأمور المشروعة الواجبة التي لا يقوم أمر الإسلام إلا بالعمل لها لكن في شدة الابتلاء وفي كثرة الأهواء وفي قلة المعين والمساعد إذا ارتبط قلبك بها ونسيت ما عند الله من الأجر والمثوبة فقد تضعف ولذلك علق يا عبد الله قلبك بما عند الله عز وجل وتأملوا هذه الحكمة البديعة من عمر بن عبد العزيز فإنه يقول والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أن أميت بدعة قد أحيت لكرهت أن أعيش فيكم فواقع فإذا ليس قلبه متعلق بالأرض وليس قلبه متعلق بالدنيا وليس قلبه متعلق بالتكثر من الخلق وإنما له مقصد إن تحقق فالحمد لله وإن لم يتحقق فلا يكره أن يلقى ربه سبحانه وتعالى ولا شكة أن هذه المنزلة العظيمة من أمثال هؤلاء العلماء الربانيين والفواق ما بين الحلبتين من الوقت انظروا كيف اختصر الحياة والحياة في حقيقتها أشبه بذلك الفواق هو الوقت القصير الذي بين الحلبتين لما يحلب الإنسان ناقة أو شاه فإذا توقف ثم عاد يحلب الوقت الذي بين هاتين الحلبتين يشببه الدنيا به فيقول كحت أنا عيشة فيكم مق هذا الوقت. لولا أنا عيش لهذا الأمر وهو نصف الإسلام قامت الشريعة وقامة الحجة ونشر العلم قامت السن. هنا وخرج ابن والضاح في كتاب القطعان هذا الكتاب في الحديث. له ابن الضاح. إ حديث الأوزائي أنه بلغه عن الحسن. قال لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون اعمال العباد على كتاب الله فإذا وافقوه حمد الله وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلاله من ضل وهدى من اهتدى فاولئك خلفاء الله وفيه عن سفيان قال وسفيان بن عيينه أسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله فوقع الترديد بين النظرين ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوة سفيان بن عنينا رواه ابن نعيم في الحلية ولاحظوا الآن أنه اجتمع له ما يشجعه على كتابة هذا الكتاب ولاحظوا استعماله الأدلة الشرعية التي تؤكد عليه القيام بهذا الواجب يعني ما فرح أن عنده كتاب مليء بالآيات والأحاديث وبدراسة أمور الفرق ومعلومات كثيرة على البدع ما فرح بذلك مباشرة فقال أكتبه وأطبعه وأنشره بل يتأمل ماذا يتوجب عليه في حقه أيقوم بهذا الذي وفقه الله إليه واجتمع له في صدره فيكتبه وينشره أم أنه يترك هذا على غيره من علماء الإسلام فترجح له بالأدلة التي سبقت وهي كثيرة أنه يجب عليه أن يأخذ بالعزم والحزم في ذلك ويكتب هذا الكتاب ونظر في كلام مالك لبعض أصحابه فتخوف ألا تكون كتابته كتابة مناسبة في الموضع قوية في مثل هذا الباب فما زال يذكر من الأخبار ومن سئل الصالحين ويذكر من أقوالهم ما ينظر فيه ويتأمل ثم عاد بعد ذلك يعرض ما عنده على أصحابه ويشاورهم نعم. اقرأ. ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي محل السويداء لي في عام السويداء هي حبة القلب يعني أصحابه الذين يحبهم هذه المحبة العظيمة نعم وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء وهذه الصحبة النافعة أن تصحب قوماً يأمرونك بالمعروف وينهونك على المنكر ويناصحونك ويكشفون بعض أدوائك ويضعون لك الدواء هذه الصحبة النافعة أما من لا ينفعك بمثل ذلك فلا حاجة لك في صحبته أي نعم فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره نشره ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصولاً وفروعاً وسميته بالاعتصام والله أسأل أن يجعله عملاً خالصاً ويجعل ظل الفائدة به ممدودًا لا قالصًا والأجر على العناء فيه كاملا لا ناقصًا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في جملة أبواب وفي كل باب منها فصول اختضاها بسط المسائل المنحصرة فيه ومن جرى معها من الفروع المتعلقه به بارك الله فيك نعرض اسئلهكم كم بقي من الوقت 25 25 اول سؤال يتعلق بالوقت يقول بعض اخوانكم لو كان الدرس ساعه فما رايكم امم ولو ساعه ولا ساعه امم ساعه ونص يرفع يده مشكورا طيب يقول السائل كتب أحد الكتاب مقالا كلاما مفاده ومضمون أن الإيمان ليس مختصرا على ملة الإسلام وأن كل من عبد الله بأي صورة من الصور ولو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ينجو وقصده إذا عبد الله على أي صورة من الصور أي على أي دين من الأديان المنسوخة وهذا يحتاج إلى جواب وتدريب ايضا للطلبه على الجواب ومن يكتب جوابا علميا يلتزم فيه بالمنهج العلمي الصحيح ويفند فيه هذا الراي امم طيب خلاص بارك الله هنا أسئلة يقول فصل شيخ الإسلام للدعاء الخلفاء في الخطب فأي مرجع إن أمكن وأيضا مسألة تعلق بالدعاء للخلفاء الراشدين في الخطب وأيضا سؤال أين ذكر ابن تيمية الكلام على الدعاء للخلفاء ومثل هذا المعنى نرجو ذكر مصدر كلام شيخ الإسلام في مسألة الدعاء للخلفاء هذه المسألة التي ذكرها الشاطبي من باب التدريب لكم على المنهج العلمي لأن الإنسان ينبغي أن لا يأخذ الكلام كلاما عاما بل يدرب نفسه على البحث والعلم فأنا رجعت لكم إلى بعض المراجع المتخصصة في هذا الموضوع ولكم أيضا أن تراجعوها وأملي عليكم هذا فمن لم يستطع أن يكتب يرجع إلى الشريط فيما بعد مسألة الدعاء للخلفاء من المعلوم أن الدعاء المطلق للخلفاء والمجاهدين والمرابطين وللمسلمين الأموات منهم والأحياء وكذلك لولاة الأمور من أهل السنة مشروع بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وهي كثيرة ولعل مما يؤكد هذا قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم أي هذا هو شأنهم شأن المسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان للذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ولذلك لابد أن تفهموا كلام الشاطبي حتى لا يقول قائل عنه أنه يرى أن الدعاء لا ينفع لأنهم في عصره ماذا قالوا؟ قالوا يرى أن الدعاء لا ينفع وما أشبه وما أشبه ذلك من الدعاء بالهداية والصلاح والتمكين والنصر ولا ريب أن الاكثر من ذلك مشروع وأن يكون ذلك خالصاً لوجه الله بعيداً عن الرياء والسمعة هذا بالنسبة للدعاء المطلق حكم الدعاء المقيد في الخطبة على صفة مخصوصة وبطريقة ملتزمة الشاطبي بحث الأول إلى الثاني بحث الثاني الكلام عند الشاطبي رحمه الله في الدعاء المقيد في الخطبة على صفة مخصوصة وبطريقة ملتزمة ولذلك لما قالوا له أنت تنكر الدعاء تنكر فائدة الدعاء ظلموه في ذلك ذكر العلماء أن الخطبة أركاناً وواجبات وسننة ثم اختلفوا في الدعاء في الخطبة القول الأول أن الالتزام, أن الالتزام به وهذا ما ذكره الشاطبي والصمود له في كل خطبة لم يرد عن السلف الصالح وممن ذكر أن الالتزام بالدعاء على وجه الدوام والصمود له أنتم إذا راجعتم الكتاب تذكرون كلام أصبغ قال يدعو للمجاهدين والغزاه قال عند الحاجة وأكره أن يصمد له ما معنى أكره أن يصمد له؟ أن يستمر فيه فيظن الناس أنه في حكم الإلزام وفي حكم الشرط وفي حكم الوجوب ومن, من ذكر, ذلك ومن من ذكر أن الالتزام بالدعاء لهم على وجه الدوام والصمود له في الخطب غير مستحب ذكر ذلك من التابعين عطاء قال بأنه محدث وقال به القاضي من الحنابلة والعز بن عبد السلام من الشافعية طبعا الأول مذكور في المغني ابن قدامى الجزء الثاني مئتين وكلام العز بن عبد السلام مذكور في الفتاوى له صالة ثمانية واربعين وأيضاً ذكره أصبغ الشاطبي من المالكية وهذا مذكور في الاعتصام وذكر الشيخ الألباني أن الالتزام بذكر الخطباء للخلفاء والصالاتين في الخطبة الثانية بالتنغيم من بدع الخطب ذكر ذلك في الأجوبة النافعة صالة خمسة وستين فلاحظوا الآن البحث منصب على هذا المعنى القول الثاني أن ذكرهم الدعاء لهم مستحب ذكروا ابن قدامة في المغني ونقل فعله عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العمر وأبي بكر وأنكر عليه ضبة البداية بعمر أنكر عليه أحد أهل العلم البداية بعمر قيل الدعاء لأبي بكر قبل الدعاء لأبي بكر ورفع ذلك إلى عمر فقال أنت أوثق منه وأرشد يعني عليها أن يبدأ بأبي بكر ثم بعد ذلك يبدأ يثني بعمر رضي الله عنهما وذكر هذا الأثر شيخ الإسلام في منهاج السنة الجزء الرابع صاد 156 قال ابن قدامة طبعا هذا الأثر أنا ما خرجته لكن ذكر شيخ الإسلام وذكروا أيضاً من قدامة قال ابن قدامة ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ففي الدعاء له دعاء لهم وذلك مستحب غير مكروه وقال النووي ذكره عنه جامع الفتاوى الشيخ محمد بن القاسم النجدي قال, قال النووي الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح وليعانة على الحق ونحو ذلك مستحب بالاتفاق بقي النظر في موضع النزاع إذن ما هو موضع النزاع والمتأمل في موضع النزاع يجد أن ما ذكره شيخ الإسلام يصلح سببا للترجيح ما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة يصلح سببا للترجيح بين القولين وقد بين رأيه في هذه المسألة كما يري أولا أن هذه المسألة من حيث الواقع اختلف فيها علماء السنة وعادة شيخ الإسلام في بعض الأمور يدرس الأمر من أكثر من وجه يدرس نسأة الخلاف في المسألة ويدرس ما يتعلق بها من وقائع ثم بعد ذلك يذكر رأيه محاولا أن يذكر ما ترجح له قال رحمه الله إنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء في الخطبة بل كثير من خطباء السنة بالمغرب وغيره لا يذكرون أحداً من الخلفاء باسمه وكان كثير من خطباء المغرب يذكرون فإذا كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا فبعض أهل السنة يفعله وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة يتركه فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة ثانيا. أن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة إنما فعلوه تعويضاً عن من يسبهم ويقدح فيهم من الروافض ثم قال وإذا علم المفتي وعلى المفتي إذا علم أن مقصود المستفتي له في مسألة ذكر الخلفاء قصده أن يترك ذكرهم ليقدم عليهم غيرهم كما صنعت الروافض فلا يفتيه بمنع ذكرهم ولذلك أي مسألة لا بد أن تدرس الحيثيات التي نشأت فيها ولاحظوا الآن أن كلام الشاطبي إنما هو على الالتزام وكلام, وكلام أصبغ إنما هو إذا صمد على ذلك فكان كالشرط والواجب بحيث إذا تركوا أحد أنكر عليه كما صنع مع الإمام الشاطبي قال هنا فإذا علم المفتي أن مقصود المستفتي له في مسألة ذكر الخلفاء قصده أن يترك ذكرهم ليقدم عليهم غيرهم كما فعلت الرافضة فلا يفتيه بمنع ذكرهم ذكر ذلك في الجزء الرابع صاد 165 بل في مثل هذه الحالة قال رحمه الله يصير ذكرهم مأمورا به ردا على أهل الأهواء ثالثا أن هذه المسألة خلافية اجتهادية عند شيخ الإسلام قال جزء الرابع 167 الكلام في ذكر الخلفاء الراشدين عن المنبر وفي الدعاء لسلطان الوقت ونحو ذلك إذا تكلم في ذلك العلماء أهل العلم والدين الذين يتكلمون بموجب الأدلة الشرعية كان كلامهم في ذلك مقبولا وكان للمصيب منهم أجران وللمخطي أجر على فعله من الخير وخطأه مغفور له رابعا أن ما أنكره الشاطبي وغيره من عدو الدوام على ذلك حتى وإن كان للمجاهدين والغزاة والخلفاء وأنه لا يصمد له كما قال أصبغ من المالكية أشار إليه شيخ الإسلام بقوله إن أهل السنة لا يقولون إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرض ويقول أيضاً ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة لم ينكر عليه وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام من تيمية أوسع من درس هذه المسألة وبيّن أسباب الخلاف فيها وأنه لا ينكر على المخالف فيها ولا يرى المداومة على الدعاء وذكر الخلفاء حتى يشبه الواجب بل, بل يقتصر في ذلك على قدر الحاجة كما بيَّن ذلك في الرد على الرافضة عندما طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فلأهمية هذا الأمر وحتى لا يظن بالإمام الشاطبي عندما قال ما ذكره في الكتاب حتى لا يظن به ظنًا غير صحيح ويقال فيه كما قال كثير من المتأخين في زمنه يرى أن الدعاء لا ينفع أحببت أن أفصل لكم القول في هذه المسألة هذا سائل يقول ما هي الكتب التي ينصح التي ننصح طالب العلم المبتدئ بها من كتب العقيدة يمكن هنا ذكر بعض الكتب منها شرح الأصول الثلاثة لابن قاسم النجدي وأيضا شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عتيمين ثم بعد ذلك يتدرج يقرأ كتاب قرة عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ وهناك أيضا كتاب مئتين سؤال في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي يقول أن الشاطبي أو ذكرتم تقسيم الإمام الشاطبي للصوفية إلى صوفية أول كالحسن وغيره رحمه الله وإلى متأخرين من الجهلة والمبتدعة فهل هذا التقسيم صحيح وهل يصح إطلاق صفة التصوف على أعلام المسلمين من الزهاد والعبات الجواب على ذلك انما يتبين بالكسف عن مصطلح المصنف وما أراد بيانه لأنك أنت إذا قرأت الكتب لا تملك أن تقرأ كل كتاب فلا تجد فيه إلا ما يروق لك الإنسان ليس بمعصوم فقد يستدل مثلا بحديث موضوع فإذا قرأت أو درست أو تعلمت أو شرح هذا الكتاب ينبه على مثل ذلك هذا المصطلح خاص بالمصنف قبل أن نقول أصاب أو أخطأ لا بد أن نسأل عن مقصده في ذلك ماذا قصد بهذا المصطلح في وقته كان للتصوف كما ذكر كان له غلبة وانتشار فأراد أن يبين للمتصوفة المتأخرين الذين كثرت فيهم البدع والأهواء أراد أن يبين لهم أن هناك من الأئمة الذين ينتسبون إليهم مثل الحسن البصري وغيره هؤلاء أئمة زهاد عباد التزموا الزهد الصحيح المشروع والتزموا العبادة المشروعة ولم يخالفوا على الكتاب والسنة فإن أردتم الاقتداء فاقتدوا بهم واتركوا ما أنتم فيه فكأنه يقول أولئك على ما تقولونه من حب الزهد والتصوف بمعنى الزهد والعبادة فأولئك هم الأول في ذلك فالزموا طريقتهم واتركوا طريقتكم في التصوف المحدث فأراد أن يجعل لكل شيء اسم فسمى الأول التصوف الأول كما سيأتي التصوف عند الصوفية الأول كما ذكر في كتابه كما سيأتي معكم وأشار إلى التصوف المنكر الذي جاء في متأخر الزمان وافقت على مصطلحي أو لم توافق؟ لكن لا بد أن توافق على المعنى إذا كان المعنى صحيحا فالمعنى الذي ذكره عن الحسن وغيره صحيح لأنهم قوم عباد الزهد زهدوا في الدنيا لكن التزموا طريقة الكتاب والسنة فكونه فكون الشاطبي يحيل المتصوف إلى الالتزام بما يقولون هذه دعوة صحيحة وإذا نظرت في إنكاره للتصوف الذي هو تصوف المصطلح عند المتأخرين فإنكاره لذلك إنكارا صحيح فإنكاره لذلك إنكار صحيح فينبغي أن تنظر في هذا او في هذا ولك بعد ذلك ألا تواثق على التسمية الأولى فتسمي أولئك السلف الصالح ولست بحاجة أن تسميهم الصوفية الأول يقول هنا من خلال التتبع والاستقرار لمواقف الإمام الشاطبي مع قومه لم أجد التدرج في بعض الأمور كما ذكر لأن الشاطبي قال ثم بدأت أتدرج معهم في بعض الأمور يقول السائل لم أجد التدرج في بعض الأمور كما ذكر إلا أن يكون ما أنكره هو مقصوده في التدرج فكيف تفسر قوله فأخذت في ذلك على حكم التدرج في بعض الأمور إذا أردت أن تعرف ألأخذ بالتدرج أو لا لا بد أن ترجع لدراسة سيرته مفصلة من الناحية التاريخية وهذا قد تستطيعه إذا وجدت معلوماته قد لا تستطيعه فأنت ما عليك إلا أن تصدقه هو يقول لك أنا تدرجت معهم ولا شك أنه إذا قال ذلك فإنه صادق إن شاء الله فلما ذكر لك ذلك فاقبل ذلك منه وأما أن أردت أن تتأكد على سبيل الاستقراء والتتبع فارجع إلى دراسة العصر الذي فيه ودراسة حياته مفصلة هذا يسأل يقول أخبركم أني أحبكم في الله أحبك الله فيما أحبتني فيه ويقول وأرجو وأنا لست متعصبا لأحد وأريد أن أتعلم منهج السلف الصالح ثم يذكر عن من يأخذ علمه لعل ما ظهر في المقدمة يدلك على أن العلم ينبغي أن يؤخذ عن أهله المتحلين به العالمين العاملين المتبعين له على الوصف الأول الملازمين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذابين عنها الداعين لها المحذرين من البدع, من البدع فعليك بهم تربت يدك يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله ما المقصود المتأخرين وهذا قد تم الجواب عنه في من خلال الدرس هذه أنتم تجاوبون عليها يقول هذه الورقة وجدت وجدتها إحدى النساء مع خادمتها وتريد أن تعرف ماذا بهذه الورقة حيث أن فيها كلمات لا تعرف وحروف لا تقرأ وتقول الخادمة أنها تستخدم هذه الورقة إذا تعبت فبماذا تنصحونها حيال هذه الخادمة هذه الورقة أحاديث تطيع أقرى من هذه طبعا خطوط ظاهر فيها مذكور فيها بعض الآيات والأحاديث ومذكور فيها رموز ورقوم كثيرة 3900 وكذا 1600 وكذا أرقام متعددة حوالي 10 أرقام أيضا مذكور فيها نجوم مذكور فيها ألفاظ لا تقرأ يعني اسمحوا ليأقرأ لكم يا حلطح يا جملح كذا وأظنكم عرفتم الآن ماذا فيها هذه بعض ألفاظ السعر تستخدم على مثل هذا المنوال فعليه أن يعلمها ويربيها ويأتي لها ببعض الأشرطة التي تتناسب مع لغتها ويأخذها بالحكمة والموعظة الحسنة ويتألفها على السنة ويعلمها الصواب حتى ترجع عما هي فيه هذا وأسأل الله عبد وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأصلي وأسلم على عبد ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمع